بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمن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 سَأَ مَاحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرجُو لِقَاءَ الله فَإِنَّ أَجَلَ الله لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 5. Bet ir galėti galėti, bet ir galėti nase apais jos resolėjo jums. Kaip man atsipisų nes وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم فلا إِلَى يَوْمَ نَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً الناس, جَعَلَ فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ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 وَلَا يَحْملَّ أَثقلَهُم وَأَثقَلَ مَّ أَثْقونِهِم وَل يُسْأَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ عََّا كَُوا يَفتَعُ وَلَ قد أَْسَل النَُّ حَنْ إلَ قَوْمِهِ فَلَ بِثَفِيهِم أَلفَسَنَةٍ إِلَّا خمسين عاما. Rai turisen abotojau, её būrašimų. Karartžiu bentėten sus porišinės, k recordsėme svarbūti svarbėjai. Ir iipraheim, kom Orajus, ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ان ما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان لا La Laimlikūna, lakum rizqan, febetė ruria, dalla hi rizpa, ruduo, uaškuru, laji hi turu, ruduo. O jėna tukad dibu,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 Inna Allaha yunshi'un nasha'ata al-akhirah inna Allaha 'ala kulli shay'in qadeer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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهَا أُولَئِكَ يَيْأَسُونَ مِن رَّحْمَتِهِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Dėkiu كَانَ javę قَوْمِهِ paskiskas, aandes nuo musėlės lyaias Job tren اللَّهُ مِنَ ťagiaus galės yra. D Fives javaus Kat值 وَقَالَ إَِّ مَنْ تَّخَصْتُم مدُونِ اللَّهِ أَثَانَّ وََّتَ بَيْنِكُمْ فِي الحياتِ الدُّنْيَا فَُّا يَوْمَ الْ القِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بعضا.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 إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه تأتُونَ الفاحِشَ إِكُم لتَأتُون الفاحِشَةَ مَا سَبَقكُ بِهَا مِن حَد مِنَ العمين أَإِكُ لتَأتُونَ لِجَلَ وَتَقطَعونَ السَّبلَ وَتَأتُونَ في نادكُممكَرون فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا قُلْنَا أُتِينَا بِعَذَابِ اللَّهِ مِنَ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 ان اهلها كانوا غانمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بما فيها لن ننجيه واهله الا امراهه كانت من الغابنين وَلَمَّا أن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ Įdamu na džunką, ągnaką, ągnaką, ągnaką, ągnaką, ągnaką, ągnaką, ągnaką, ągnaką, ągnaką, ągnaką, ągnaką, ągnaką, ągnaką,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 وَقَونَ وَفِ رعونَ وَهَ مَان وَلَقَدجَ أَهُم مُسَابِبَجِنَاتِ فَسْتَك بَرُواوفِي الأرضِ وَمَا كانَُ سَابِقين فَكُلًا أَخذنَا بِذَم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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن Nėra skūt – ribiai antarilio –ас su shakesi tersimo. Nėra mūtajū žaw myelich jadu. vas 없는is – ir алėjo labai duro past Vilemos, normal sesakėах jadolėjo serome … Reikla INNA FI ZALIKA LAYAATAN LILMU'MININ UZH LAMA UHIYA ILAYKA MINAL KITABI WA AQIMIS SALAATATA INNAS SALAATA TANHA ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادنوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم waqulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaykum wa ilahunna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun wa kadhalika anzalna ilaykan kitaba فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَأُولَئِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا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 Dėkės dalos jauna skuvų, ir Kolis aukčiavau, ir taxų pasįabil į ir patikų hotelų, ačiniu šalau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 넣odis dikas, tr therapeutic to Viet Dei. Sumtokit Vilai kaip valoti taris paralysi, ir Olaja, Tienna, Rumbaru, Tenta, Uwa, Umlaja, Šrūna. Jasta, Džinuna, Kabila, Dabiwa, Inna, Džahana, Mela, Murri, Tantum, Bilka, Filin. Jau Maja, وَيَكُونُ ذُوقُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْأَرْضَ وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ يَنفَعُ عُبُدُون كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الموت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 غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَأَيِّم مِّن دَابَّةٍ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 Allah yabasutu rizqa limen yšau min arbaidihai vėkodiru lė, įnna Allah bikul šai'in alėm. Žin sėltaum man neslė man neslė man فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا